يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آباتكم إن إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب صرني بما كذبون فأوحينا إليه أن نصنع الفلك بأعيننا ووحينا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 حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلأ عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْبَرُوا قَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَا أَهْمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جنة